الكرام. وذكر نفسي وإخواني بحديث لرسولنا صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام البخاري ورحمه الله تعالى في صحيحه من كتاب الأدب فنتناول هذا الحديث ونقف على ما فيه من الفوائد والآداب النبوية لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها وإننا إخوة الكرام في هذا الزمان حقيقة نحن احوج ما نكون إلى الادب فنحتاج إلى أن نتأدب بآباب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان كثرت فيه الفتن واختلطت فيه الأمور وأطلق الناس ألسنتهم فيجب علينا أن نتعلم آذاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنتخلق بتلك الآداب وقد قال جمع من أئمتنا أن المرأة يحتاج إلى كثير من الأذب وهو عند الله عز وجل أي كثير من الأذب مع قليل من العلم أحب إلى الله عز وجل من كثير من العلم مع قليل من الأدب فما هي فائدة العلم إذا لم نتخلق بهذا العلم وإذا لم نقم العلم بيننا ونتعلمه في أنفسنا اولا ثم بعد ذلك نعلمه الناس فهذا حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين وان أم المؤمنين عائشه لما أرادت أن تصف حال رسولنا صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قالت كان خلقه القرآن يعني كان يتخلق باخلاق القرآن الكريم فما أمره الله عز وجل به ائتمر وما نهاه الله عز وجل عنه انتهى وكان الصحابة رضوان الله عليهم كذلك يتخلقون بكتاب الله عز وجل ثم بسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث الذي سأذكره نحن احوج ما نكون إليه في هذه الأيام أحوج ما نكون إليه في هذه الأيام يقول أبو مريرة رضي الله عنه وهو راوي الحديث وهذا لفظ الإمام مسلم الذي سأذكره الآن هو لفظ عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى يقول جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني مجهود فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت نسائه بيوت نسائه وكل امرأة منهن تقول ليس عندنا إلا الماء ليس عندنا إلا الماء فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال لهم من يضيف هذا يرحمه الله فقام رجل من الانصار يكنى بأبي طلحه وليس هو ابو طلحه الانصاري زيد بن خالد المشهور زوج ام سليم هو رجل اخر ولذلك قال الراوي يكنى بأبي طلحه غير مشهور رجل غير مشهور فقال رجل من القوم من الانصار يكنى بأبي طلحه فقال انا يا رسول الله فأخذ الرجل الضيف بيته وقال لمرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت المرأة ليس عندنا إلا قوت الصبية فقال لها الرجل هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك قال الرجل لمرأة هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك فهيأت المرأة طعامها ونومت صبيانها ثم قامت إلى المصباح على أنها تصلحه فأقفأت فجعل يريانه أنهما يأكلان وباتا طاولا فلما أصبح غدى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا عجب الليلة من صنيعكما وفي رواية ضحك الله من صنيعكما مع ضيفكما ونزل فيهما قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون الحديث هذا الحديث إخوة الكرام فيه جملة كبيرة من الفوائد نقف على بعض هذه الفوائد بإذن الله عز وجل لنتعلم ونخلق في أنفسنا بتلك الأخلاق النبوية الجليلة يقول أبو هريره رضي الله عنه راوي الحديث جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم رجل نكرة يعني لا يعرف من هو ولا من أي مكان أتى لكنه مسكين يرى عليه اثر المسكنة والفقر الشديد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجبود يعني بلغ الجهد والتعب والفقر والجوع مني مبلغا عظيما يا رسول الله يعني أتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الأولى لماذا قصد هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر الصحابة مع أن من الصحابة من هو معروف بالثراء والغنى فمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء من أهل مكة ممن هاجروا معه أو من أهل المدينة من هو معروف بالكرم الشديد وبالثراء والغنى كعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكسعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيد الامصار وكأسيد بن حضير هؤلاء كانوا سابة في الأنصار وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه فذاك صحابي مكي جاء مهاجرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أثرياء الصحابة رضوان الله عليه لماذا ما قصد الرجل سوى محمد صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فقره إلا أنه كان صلى الله عليه وسلم اجود خلق الله يقول عنه انس رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود بالخير من الريح المرسلة وكان حينما يأتيه جبريل يزداد وجوده صلى الله عليه وسلم يعني في رمضان كان جبريل يأتيه ويدارسه القرآن حانف لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأتيه جبريل هذا قدر زائد حين يأتيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة فكان صلى الله عليه وسلم ما يرد سائلا وإن كان ليس عنده مال اقترب صلى الله عليه وسلم لينفق على الفقراء والمساكين فانظر إلى هذا الكرم العجيب الذي تخلق به محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك قصد الرجل النبي صلى الله عليه وسلم لانه علم ان محمدا بن عبد الله رضي الله عنه لا يرد سائلا ابدا ولو كان فقيرا وقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مال فانفض فجعل ينفق وينفق وينفق حتى فني ما عنده من المال كل المال اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أنفقه في سبيل الله وفي رواية أن, أن الناس سالوا النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يعطي الناس ويعطيهم ويعطيهم حتى فني ما معه من المال واضطره الأعراب الى نخله أو الى شجرة يعني أعدوا يهجموا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسأل وهذا يسأل ويؤطي حتى ثني المال فاجتمع عليه بعض الأعراب والأعراب هؤلاء الذين عرفوا, عرفوا بالشدة والغلظه يعني عرفت عنهم الشدة والغلظه يطلق عليهم الأعراب أهل الباديه وكانت عندهم شدة وغلظة بطبيعتهم البدويه فكانوا يسألون بشدة فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى اضطروه إلى شجرة بيقوا عليه بيقه حتى عاد إلى الخلف حتى استضم بالشجرة صلى الله عليه وسلم فاخذوا رداء النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه رداء النصف الأعلى اتدون لباس الإحرام نصف أسفل يسمى إزار ونصف اعلى اسمه رداء فاضطروا إلى شجرة فاخذوا رداء صلى الله عليه وسلم وضخي بالإزار فقط فقال صلى الله عليه وسلم أعطوني رداء أعطوني رداء فوالذي نفسي بيده لو كان معي عدد النمل يعني هذه الاشجار نعم ما لنا لرا اياه ثم لا تجدوني بكيلا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه اخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم مع الفقر والضيق الذي كان يعيش فيه صلى الله عليه وسلم وفي رواية الناس حتى في اليمن فجاء رجل فسأل فاقترب النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة لا بد أن نتعلم هذه الاخلاق في هذا الزمان الصعب هذا الزمان الذي ضاقت فيه الأمور على الناس وتوقف كثير من الناس عن العمل وازداد الفقر وانتشرت البطالة هذا الزمان نحن أحوج ما نكون فيه الى ان نتخلق بهذه الاخلاق التي تحدث تكافلا بين المجتمع فاقترب ثم اعطى السائل فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أعجبه هذا الامر فقال يا رسول الله والله ما كلفك ربك بهذا ما كلفك ربك ان تقترب لتنفق في سبيل الله فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه فقام رجل رجل مش معروف رجل من الصحابه من المجلس فقال يا رسول الله انفق ولا تخش من ذل عرش إقلاله فتبسم محمد صلى الله عليه وسلم وقال بهذا أمر بهذا أمر إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل عنه فلعلك باخع نفسك أن يكون مؤمنين لعلك باخِع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أثثا دافع القاتل نفسك ومهلك نفسك أتهلك نفسك يا رسول الله من اجل أن يدخل قومك الجنه ما كلفك الله بهذا فتبسم صلى الله عليه وسلم لقول هذا الرجل وقال بهذا امرت فلاجل ذا زار الأعرابي قاصدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان معروفا قبل البعثة بالكرم والزود صلى الله عليه وسلم حسبكم حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري في كتاب بدء الوعي حينما جاء نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في القصة الطويلة المشهورة في بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نزل عليه جبريل رجع إلى خديجه بنت خويلد وفؤاده يرجف يرتعش ثم قال دسروني دسروني زملوني زملوني في الواية فلما زمنوا النبي صلى الله عليه وسلم وضعوا فوقه الحثة فلما ذهب عنه الخوف شوف يبقى قال يا خديجة والله لقد خشيت على نفسي أن اموت لما ضمه جبريل ثلاث مرات حتى بلغ منه الذهب وقال له اقرا ثلاث مرات ثم أنزل الله عز وجل على على رسولنا صلى الله عليه وسلم صدر سوره اقرا اقرا العلق اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم فرجع النبي صلى الله عليه وسلم في فزع فقال هذا لخديجه رضي الله عنها زوجته الحانية رضي الله عنها أمثل وإن؟ اسمع قال والله يا خديجه لقد خشيت على نفسي قالت كلا كلا جازمة أنك لم يصيبك يا رسول الله مكروه لماذا؟ لماذا تجزني بذلك يا كان قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدومة وتقر الضيفة وتعين على نوائب الدهر خمس خصال اجتمعت فيك يا رسول الله لا تجتمع في إنسان فيخزيه الله جل وعلا أبدا لو تددرت إلى الخصال الخمسة لرايتها كلها من من الأعمال ومن الآداب كلها من الآباء هذا أمر الأمر الثاني كلها تتعلق بخدمة العباد والسعي في حاجات الناس والقيام على مصالحهم فمن توفرت فيه الخصال هذه الخمسة لا يخزيه الله أبدا شوف قالت إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل المتعب الذي أصيب بالجهد والتعب تحمله معك تحمله على دبتك تعينه على حاجتك وتحمل الكل وتكسب المعدوم الذي لا مال له او لا مهنه له الأخرق الذي لا مهنة له فتكسبه يعني تعطيه مالا وتعطف عليه وتتصدق وتكسب المعدوم وتقر الضيف ده كان مشروع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ده قبل البعثه يعني في الجاهليه وتقر الضيف وتعين على نوائب الدهر يعني لو أن إنساناً اصابت جائحة فازالت ماله ممكن انسان يكون غني وعنده مال لكن جاء عليه نصوص فسلبوا امواله وحرقوا دياره وصار لا مال عنده ولا شيء كان عزيزا غنيا ذو مال عشان تعرف من الامور دي ليس باقيه ممكن تزول تزول وتعين على نوائب الدهر من أصابته جائحة اجداحت ماله وصار مسكينا لا يتركه النبي صلى الله عليه وسلم بل جعل له حتى قسما في زكاة المال قسما في زكاة المال ستعينه حتى يغنيه الله عز وجل دي بعض الآثار القليله جدا في هذه المسألة الأولى لماذا قصد الأعرابي أو لماذا قصد الرجل محمدا صلى الله عليه وسلم لانه قد اجتمعت فيه تلك الخصال من الكرم والزود وقرب الضيف وهذا معروف عن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال الاعربي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني مجهود يعني خلاص بلغ مني الجوع والفقر والحاجة مبلغا أجهد النبي صلى الله عليه وسلم انطلق مسرعا ليأتي له بشيء من بيوت نسائه بيوت نساء التسعة فذهب إلى هذا قال عندك شيء قالت لا ليس عندنا في البيت إلا الماء فذهب إلى الاخرى عندك شيء قالت لا ليس عندنا إلا الماء فذهب إلى الثالثه حتى ذهب إلى بيوت نسائه التسعة كل واحدة منهن تقول فقل له ليس عندنا إلا الماء طب ما فيش طم لا ما فيش في بيوت زوجات النبي المصطفى الكريم أكرم خلق الله على الله صلى الله عليه وسلم في جميع بيوت نسائه سوى الماء وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه الزهد إخوة الكرام الزهد في الدنيا فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم من ازهد الناس في الدنيا وكان لا يتعلق قلبه بالدنيا ومتاعها ابدا بل ما كان صلى الله عليه وسلم يلتفت الى متاع الدنيا فان متاعها زائل واسمع الى هذا الحديث في السعي الحيي ان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل العلاء ابن الحضرمي إلى اليمن ليأتي بخراجها بعد ما يبقى في بعض الفتوحات ليأتي بخراجها فوافق ذلك صلاة الفجر جاء العلاء ابن الحضرمي بمال من, من اليمن ثم جاء بالمال ووافق صلاة الفجر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السنة السابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتى من سفر يدخل المسجد فيصلي ويجلس ثم بعد ذلك يذهب إلى بيته فالصحابي استنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء وقت الفجر دخل المسجد ووضع كبيرة عظمة من المال هكذا في جانب المسجد مثلا في آخر المسجد خلي بالي. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والمال في كون معظم في آخر المسجد دخل مثلا من باب كهذا والمال في جنب دخل المال وشه فدخل وملتفت إلى المال يعني بصش كده حتى وراح يشوف هذا المال الذي جاء ملتفت صلى الله عليه وسلم إلى المال قط ثم انتهى من صلاته فاجتمع الناس عليه فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال لعلكم علمتم أو بلغكم أنه قد أتى شيء وصلكم خبر ان في مال ورزق قد جاء قالوا اجري يا رسول الله قال ابشروا واملوا ما يسركم فوالله لا الفقر اخشى عليكم انا مش خايف عليكم الفقر اراد ان يعظهم لانه وجد ان القلوب قد تطلعت وتعلقت بالمتاع الزائل الذي منتفت اليه صلى الله عليه وسلم وهو حاجة من مال لكن ما كان الوثل هذا في قلبه ولا في قلوب أصحابه الذين تربوا على هجه صلى الله عليه وسلم قال ابشروا وأملوا ما يسركم فوالله للفقر أخشى عليكم انما اخشى عليكم ان تفتع عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما اهلكتهم ذل خيف عليه التنافس التنافس في الدنيا الذي حذرنا ربنا عز وجل منه واخبرنا ان النفس جبلت على حب الدنيا والتعلق بها قال سعادت زين للناس حب الشهوات زين حب يعني نفس النفس زين للناس حب الشهوات من المساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك ايه متاع الدنيا وزين القلوب وزين للقلوب والنفوس لكنها متاع متاع الدنيا ومتاع زائل يشك أن يزول ولا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اعتزل نساءه من الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساء في حديث طويل جدا في اخره اخر الحديث خالص فاعتزلهن في مشربة مشربة يعني مكان زي صندله او مكان عالي كده كانوا بيخزنوا في قديما مكان الخزين فاعتزلهم في مشربة مكان في بيته صلى الله عليه وسلم فجاء عمر رضي الله عنه واستئذنا أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأول ركز معه جديد عمر رضي الله عنه سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق النساء أطلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء وعصابه كمد وحزن لأن حفصة ابنته ستطلب ثانيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حزن حتى بلغ به الحزن أن اعتزل نساءه وطرق الناس صلى الله عليه وسلم. فجعل عمر يذهب ويأتي فدخل المسجد فقال اعتزل النبي صلى الله أطلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فقالوا له لا ولكنه اعتزلهن فكبر عمر رضي الله عنه أنه لم يطلق نساء صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أجمعين قال فاستأذن عمر أن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وعنده غلام أسود قال له اذن لي أو استأذن لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ثم جاء وقال له العبد لم يأذن صلى الله عليه وسلم فذهب عمر ثم اش قال استاذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات في المره الثالثه ذهب عمر فنادى عليه وقال اقبل يا عمر فقد اذن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد نام على رمال حصير على رمال حصير قد اثر في جنبه يعني حصير ليس عليه فراش تعظيم حصير العباد هذا الحصير نام عليه صلى الله عليه وسلم قد اثر الحصير في جنبه وتحت راسه وساده من أدم من جيل حشوها ليف فقلب عمر النظر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما وجد في بيته شيئا فبكى عمر رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا ابن الخطاب فقال يا رسول الله قصرا وقيصر يتقلبون في الحرير وانت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم خلق الله على الله تنام على رماد حصير يؤثر في جنبك فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وجلس ثم قال افي شك انت يا ابن الخطاب أفي شك أنت يا ابن الخطاب هؤلاء اقوام عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا والله يا عمر لو أردت أن تسور الجبال مع ذهداً لسارت لو طلب من ربه أن يجعل الجبال ذهداً لأجابه الله عز وجل وصارت الجبال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهداً لكن رد الخطاب اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولكم الاخره فبكى عمر وقال استغفر لي يا رسول الله هذا محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم لو وجد المال لوسع على نفسه وهذا مشروع إن وسع الله عليك وسعت على نفسك وعلى آنك وعيانك هذا أمر مشروع لكن القلوب التي تعلقت بالله عز وجل ألقت الدنيا خلف ضعره فما كان يشغل قلبه ولا تشغل نفسه ما كان ينشغل ابدا لا القلب ولا النفس إلا بالله عز وجل هذا حال الصحابة كما سأذكر لكم إن شاء الله عز وجل الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه أنس الحديث صحيح البخاري في الصحيحين يقول أنس رضي الله عنه والله ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على خوان على خوان يعني صفرة تربيزة قررت وما اكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا طب بل مات النبي صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز يعني ربيع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مات وما شبع من خبز الشعير وما اكل صلى الله عليه وسلم خبز مقدوما يعني خبز وادام يعني رمض يومين متتاليين اللهم كان بيأكل ايه صلى الله عليه وسلم كان ياكل خبز الشعير الخشن ما كانش بيأكل الخبز المنخول المرقق الطري صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله الذي لما صعد الى السماء مع الامين جبريل لما صعد معه النبي صلى الله عليه وسلم في الاسراء والمعراج وخيره رب العزة جل وعلا ان يكون نبيا رسولا عبدا رسولا او ان يكون ملكا رسولا كسليمان وداوود ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم استشار اول استشار قال فنظرت الى جبريل فاشار إلي أن هكذا تواضع، فأشار جبريل أن هكذا تواضع، فاخترت أن أكون عبدا رسولا مخطب ان يكون ملك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم والحديث في سنن أبي داود انما انا عبد أنا اكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد في الصحيحين من حديث عروه عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت والله يا ابن اختي ان كان لا ياتي علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثه اهله في شهرين وما يوقض في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم النار فقال فعلى أي شيء كنتم تعيشون يا خالة قالت على الاسودين التمر والماء التمر والماء ويقول أنس مات محمد صلى الله عليه وسلم وما شبع من الداق الداق هو رديء التمر اضطل ربيع مات محمد صلى الله عليه وسلم وما شبع من الدقل أنا أذكركم يا اخواني وأذكر نفسي حتى نخفف على أنفسنا الأمور وحتى تتجلى لكم الأحوال إن تعلموا أن العبد إذا اتصل قلبه بالله جل في علاه وكان طائعا قريبا من مولاه فلا تؤثر فيه الحياة مهما نغصت عليه الحياة ومهما كانت ولا أذكر لكم قصة عجيبة جدا حدثت في بني إسرائيل كان كان رجل من بني إسرائيل مؤمن والآخر كان كافرا وكانت بينهما شراكه في مال متساوي فالقصة اخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره لأنها وردت في سورة الصفات سيفكر الآية إن شاء الله الآن فهذا الرجل المسلم ما كانت له مهنة هو كان شركة بس ما لهش مهنة وكان للكافر هذا مهنة فتعرفون عادة اليهود يحبون المال يحبون الدنيا ويحبون الزينة فقال هذا الكافر للمسلم إني لي مهنه وليست لك مهنة فلنقسم المال بيننا وليذهب كل واحد منا بماله. مثل الشكل قال نعم فأخذ كل واحد منهما ثلاثة آلاف دينار فأسأل في دينار. دينار، ذهب يعني ثم انصرف هذا وانصرف ذاك بعد مده من الزمان فقابل فقال الكافر للمسلم ماذا صنعت بمالك قال ما صنعت شيئا فماذا صنعت انت قال اشتريت حائطا حديقه بالف فذهب المؤمن الى بيته وقام يصلي في ثلث الليل الاخر وضع بين يديه ألف دينار فبعد أن انتهى من صلاته قال ربي اللهم إن صاحبي قد اشترى حائطا في الدنيا بألف دينار اللهم إني أشتري حائطا عندك في الجنة بألف دينار فلما أصبحت فرقها على الفقراء والمساكين ثم مضت مدة والتقى بصاحبه، بعد مدة قال له صاحبه الكافر ماذا فعلت بالمال قال ما فعلت شيء قال وماذا فعلت أنت قال لقد كسرت علي ضيعاتي واتسعت علي أموالي فاحتجت إلى خدم وعبيد وحراس قال فاشتريت بألف عبيدا يخدمونني ذهب المسلم وقام من الليل يصلي ثم قال اللهم ان صاحبي قد اشترى عبيدا وخدما ب دينار اللهم انني اشتري بتلك الألف عندك في الجنه خدما وعبيدا فلما اصبح فرفها على الفقراء والمساكين والتقى للمره الثالثه مع صاحبه قال ماذا فعلت قال ما شيء قال ما فعلت أنت بالكافر قال لقد تسعت علي أبوالي وضيعاتي وتمت علي, علي النعمة وإن فلان زوجة فلان كم من عظماء الناس مات زوجها فتأيمت عنه فلما انقضت عدتها أمهرتها بألف دينار تزوجتها ما كم؟ ألف دينار فجاءتني ومعها يعني كانت زوجة رجل غني ورثت منه المال فتزوجها بألف مهر فجاءت معها ألف كمال فذهب المسلم وقام من الليل يصدي وقال اللهم إن صاحبي قد أمهر امرأة بألف دينار اللهم إني أمهر بهذه الألف حوراء عيناء عندك في الجنه فلما أصبح فرقها على الناس قال الآن أذهب وأعمل بيدي فأحصل مالا أعيش على كسرات من الخبز وإذا, وإذا فني أو إذا اندرس ردائي اشتريت رداء جديدا وإيش كلا بضربي على قد الأكل والشرب والحياة وان اجتهد في عباده الله عز وجل خلاص ذهب الرجل واصابته شده وحاجه وضيق قال اذهب الى صاحبي اعمل عنده زي زي اي عامل يعمل على ان يطعمني كسرات من الخبز واذا بني لي كساني ثوبا جديد راح وجد قصرا عظيما ووجد حرسا يقفون امام الابواب فأراد ان يدخل القصر قالوا من انت قال ان صاحب هذا القصر صاحبي فاخبروه اني اريده وسيفرح بذلك قالوا انت انت صاحب الباشا مش ممكن ان كنت صادقا فمن هؤلاء أمام القصر فإنه يخرج في الصباح في موكبه فتعرض له هم الظنو سائر المسكين يعني جايش حد فتعرض له فنام أمام القصر وخرج صاحبه في الصباح في موكب عظيم فراس وخجر وخير فلقيه فلما راه عرفه فسافحه قال لأعمل عندك على أن تطعمني كسرات من الخبز وإذا بني ثوبي كسكني ثوبا قال أعطيك أكثر من ذلك لكن أخبرني ألم يكن لك من المال مثل ما كان لي فإن ذهب مالك قال ما أقربت خلبي يكون صفحه ويده في يده الآن وهو يكلمه قال أقربت قال أقضته لمن؟ قال للمليء الوثي قال من؟ قال لله رب العالمين فترك يده وقال له أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون فتركه وانصرف وذهب المسلم يعمل وعاش في شدة ثم ارسل الله ملك الموت فقبضهما فلما مات المسلم قيل له ادخل الجنه فلما دخل الجنه استقبلته الملائكه وقيل له ادخل قصرك في الجنة قال يا ربي هذا لي فقالت له الملائكة أو قال الله عز وجل له إن هذا القصر قد اشتريته في الدنيا ادخل قصرك فلما دخل استقبلته زوجته من القول العين قال من هذا قالت إني زوجتك ألم تمهرني يعني تدفع الماهر في الدنيا ثم اذا به يجلس في حدائق والنهار وفي خدم وعبيد حوله وقال الله عز وجل هذا ما دفعت ثمنه في الدنيا لما اكل في القصور والانهار وفي العيش هذا افتكر مين صاحبه اهل جنتي يا اخوتي يجلسون في سوق الجنه يتسامرون فيذكرون حالهم في الدنيا هو أكبر مع أصحابه يقول الله عز وجل راويا لنا هذه القصة فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قال يقول أئنك لمن المصدقين أئذا بئنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرأي في سواء الجحيم الله إن كتلت رديم ولولا نعمة ربي لكنت من المحبرين أَفَمَا نَحْنُ بِمِيتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هذا الفضل المبين العظيم ماذا قال الله قال الله تعالى لمثل هذا لمثل هذا فليعمل العاملون هذه القصه ذكرها اقمه التفسير لسند حسن في هذه الايه انظر رحمة الله عاش في ضيق وشدة لكنه لما آثر الناس على نفسه وأنفق ماله مع العود الحاجة في سبيل الله جل وعلا وعاش هو في فقر لكنه قريب من مولاه جل وعلا كان جزاؤه أن دخل الجنة ولما جلس وتذكر صاحبه قال له أنا ينظر احد أنا يعرف أحد حال صاحبي ومن تمام نعيم أهل الجنة أن يرى أهل الجنة عذاب أهل النار من تمام نعيمهم أن يروا عذاب أهل النار من المتكبرين والمتجبرين ففتح له مكان فأقشر صاحبه في النار وأسمع الله صوت المؤمن للكافر ستواصل منه للكافر فجعل يحدثه انت كنت بتقول ما فيش بعث ولا حساب ولا مشور انت تصدق الكلام ده احنا نبعث ونرجع تاني بعدما نصبح عظاما وترابا ونبلى حتى لو رجعنا سارجع في اهلي ومالي كما كان المشركون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن اكثر اموالا وأولادا وما نحن بمعذبين كيف يقول هذا إذن إخوة الكرام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زاهدا في الدنيا فاركا لملذاتها مع القدرة على أن يكون أغنى وأفرى خلق الله إذا تركها ولو أرادها لجاءت ده اسمه إيه؟ ده الاسم الزهد الزهد في الدنيا أن يفرق الدنيا وأن يقبل على الله عز وجل لا أن يترك الدنيا ولا يقبل على الله فلو أنه أقبل ترك الدنيا وما أقبل على عبادة ربه لا يسمى زاهدا وربما تأتيه الدنيا لكن لا تدخل قلبه يكون مع الدنيا صاحب أموال صاحب شركات لكن هذا لا يشغله عن طاعة مولاه جل وعلا كثير الإنفاق والصدقه يتتبع ذوي الحاجات فيوصل إليهم هذه الأموال فينفعه الله عز وجل بهذا. المال. إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون كذا أخبرنا ربنا عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا يرحمه الله ما لا تشعر عنه عدد البيت؟ والضيف لا أن يضيف. فقام رجل غير معروف من الأنصار لن يسمى ولكنه كني يكنى بأبي طلحة قال انا يا رسول الله اخذ الضيف الى بيته الضيف سمين لأن الضيف تعلقت او تعلق استضافه بدعوة مستجابة وهي ايه؟ يرحمه الله ومن رحمه الله؟ ايه؟ النار؟ الجنة يدخله الله الجنة إذن هذا الرجل اكرامه في مقابله الجنه فذهب الرجل إلى بيته وقال لمرأته وهذا قبل نزول آيات الحجاب أكرمي ضيف رسول الله وفي حقيقة ضيف دفن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمي ضيف رسول الله قالت المراه ليس عندنا إلا قوت الصبي الرجيف أو رجائك لأولاد الصغيرين ما فيش عندنا طعام لالي ولا لك. ما نضعنا الدرجات. قالت ليس عندنا إلا قوت الصبية. بروق على الله. بعض الناس يقول لك يعني جوع الصبية من أجل الضيف. ما فيش إشتمل من الصبية يجوع يوما ويكسب الرجل وأهل بيته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. بالرحمة يعني يكلونها بزنة فقال الرجل هل يئي طعامك ولومي صبيانك وعصبحي صراجك هيأت المرأة الطعام ونومت الصبيانة عدوا يقوم غير منامه وبعدين قامت على انها تصلح لمصباح الطعام قتل الصبيانة يعني ما يرضيش واحد نفر واحد والرجل أتى إيه مجهود لو أكل الرجل وامرأته مع الضيف لما كفى الطعام ولما شبع الضيف فاحتالت المرأة الذكية بحيلة ومن عادة العرب يا إخوة أن الرجل إذا جاءه ضيف فلا يضع له الطعام وينصرف من الكرم أن تجلس أن يجلس صاحب المائدة مع الضيف ويأكل معه وإلا يتهم بالبخل عشان كده كان ممكن يسيب الطعام وينصرف لكنها سيتهم بالبخل حينئذ فوضع الطعام قامت المرأة على انها تصلف المصباح طعاق فأطفائها وينف يجب الطعام ضد الشيء فجعل يريانه أنهما يأكلان يضع يده في الصحفر ثم يرفعها إلى فمه وإيه فبيحة. المرأة تضع يدها في الصحف قلت قبل, قبل نزول ايات الحجاب حتى لا يقال عن رجل أجنبي مع امرأة هذا لا يجوز هذا قبل نزول الحجاب كما قال الآيبان وهكذا يضع يده حتى أتنظر وشبع وبات طاويا في تعبير مطوي من شدة الجوع هو وامراته بس أولادها الصبح غضت ضيف صلاه الفجر الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل المسجد وصل الخبر من فوق سبع سماوات من الله الجليل لكرم هذا الرجل ولحسن صنيعه عند ربه وصلت الاخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل وصول الرجل فلما دخل الرجل استقبله النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر ما قال عجبت بل قال إن الله عجب والعجب صفه من صفات الله عند اهل السنه والجماعه لخروج الشيء عن عادته العجب هنا معناه خروج الشيء عن عادته يعني مش من العادة أن أحد يفعل هذا الصنيع، إن الله جل وعلا عاجبه وفي اللفظ الثاني ضاحك الليلة من صنيعكما مع ضيفكما، ونزل قوم الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بناه خصاصة يعني خصاصة يعني شدة فقر وفاقه وحاجه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وبيوك شح نفسه فأولادك هم المفلحون ومن هذا الرجل وامرأته مع هذا الضيف بات اهل البيت كلهم جوعا من اجل اكرام ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت البشاره من فوق سبع سماوات تعظيما من الملك الجليل جل في علاه لامر هذا الرجل الكريم الذي بلغ به الكرم والايثار مبلغا عظيما والايثار الاخوه الكرام ان تعطي غيرك ما عندك وليس عندك سواه وهو مرتبه عاليه في النفقه من أعلى مراتب النفقه الايثار والايثار قد يكون بالمال وقد يكون بأعظم من المال وهي النفس ان تؤثر غيرك على نفسك بالنفس بنفسك التي بين جنبيك وهناك اطعام الطعام وهذا له اجر لكن ليس كاجر ليس كاجر الايثار كما قال الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إلا مخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم مضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحلي تجازاهم عشان ايه اطعام الطعام مع حبه يعني انت تحب طعاما معينا فتحارب وتقاوم شح النفس التي جبلت على هذا الشح وتخرج ما تحب انت لله عز وجل قال الله تعالى لن. تنال تنالوا البر حتى تنسق مما تحبون. ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه اثارا في هذا الباب منها أنه كان يصلي مره فقرأ هذه الآيات لن تنالوا البر حتى تنسق مما تحبون وكانت له جارية اسمها ريحانة وكان عبد الله رضي الله عنه يحب هذه الأم أشد ما يحب الرجال النساء فلما قرأ تلك الآية انتهى من صلاته فاعتقها قال لها اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى عشان ايه؟ لأنه يحبها فأراد أن يعالج شح النفس فاعتق هذه الأمة فصارت حرة لله عز وجل قيل أنه تزوجها بعد ذلك لكن أصبحت حرة لها أن تتزوج أو لا وثبت عنه رضي الله عنه كذلك عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قبله للصحابة وكذلك بشيء وغيره بسند صحيح أن سائلا اتى دار عبد الله وكان عبد الله قد اشتهى سمكا فأرسلوا له وتعنوا يعني تعب، حتى اشتروا له حوتا مش حوت يعني حوت يعني سمك حتى اشتروا له حوتا سمك فجاءت وطهت زوجته ووضع الطعام بين يديه كانو مد من الزمن ننش في هذا الطعام وما كانش متوثر فاشترى له هذا الطعام وطهته امراته ووضع امام الطعام دخل فسال قال اعطوني من ماعض الله فقال عبد الله عمر لزوجته اعطيه السمكه قالت يا ابا يا عبد الرحمن لقد تعلينا في شرائها وأنت تحبها ألا نعطيه مالا قال أعطوه السمكة فإن عبد الله يحبها فإن عبد الله يحبها وذهبوا بالسمكة إلى هذا المسكين فأخذها وثبت عنه ايضا في فضائل الصحابة بسند صحيح أنه اشتهى مرة العنب فبحثوا له فما وجدوا إلا عنقود عنب عنقود واحد فاشتروا له هذا العنقود وجئ به فأخذ العنقود ومد يده ليأكل منه فإذا بسائل يأتي كل الأصابي يقول صحيحة فأتى سائل إلى عبد الله يسأل هو فقال عبد الله رضي الله عنه اعطوه العنب قالوا يا ابا عبد الرحمن قال اعطوه العنب نعطيه من مالنا قال اعطوه العنب فاني أحبه فاعطوه العنب فلما انصرف الرجل قابله شخص منهم فاشترى منه العنقود بدرعه واخذ العنقود الى عبد الله فجاء السائل فقال اعطوني ما اعطاكم الله وقيل نفس السائل كلنا ونفس السائل. السائل يعني ربما يكون طبعه طبعا. فجاء نفس السائل قال أعطوه ما عبد الله أعطوه العنب تكرر هذه ثلاث مرات وعبد الله يخرج مما آتاه الله عائشة الصديقة بنت الصديق التي تربت في بيت أبي بكر الصديق وهو من أكرم خلق الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم ثم تربت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكرم خلق الله عند الله عز وجل وأكرم الناس كما ذكرت آنفا كانت صائمة هل يخدموا خلاصة شباب عائشة كانت صائمة ثم اعدت لها الجارية طعاما خبز خبز شعير فعدت طعاما وجاءت به قبل المغرب مباشرة جاء السائر هذا الأثر أخراجه مالكم في موطايا جاء سائر فقالت عائشة أعطيه الطعام قالت يا أم المؤمنين انك صائمة وليس عندنا سواه قال وعطيب الطعام فتصدقت عائشة رضي الله عنها بما ستفتر عليه ثم بعد قليل وقت المغرب تقول فإذا بأهل بيت من الأنصار لم نتعود منهم الهدية ما بيقول لها يعني مش معروف عنهم هم ما يرسلون شاة محنوزة شاة شا محنوزة هذا من الطعام المفضل عند العرب يعني مشوية على الأرز يُضع الأرز وتشوى الشاة فوقها ثم توضع في هذا الأرز فيكون طعام طيب عند العرب شاة كاملة فأرسل إلينا أهل بيت من الأنصار ما كانوا يهدوننا شاة محنوذة فقلت للجارية كلي أهذا خير أم رغيفك شوف يا أخي سبحان الله هذا هو الكرم الكرم جاءت في الصحيحين امرأة سائلة ومعها ابنتان لها لعائش رضي الله عنه تساله فبحثت عائشه رضي الله عنها في البيت فما وجدت سوى تمره تمره في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما وجدت سوى تمره فاعطت التمره للمراه فاخذت المراه التمره وشقتها من الصيف في بعض الروايات وجدت عائشه تمرتين فأعطت التمرة من المرأة فأخذت المرأة تمرة وشقتها بين ابنتيها نصفين ثم أخذت التمرة لتضعها في فمها فسألتاها البنتين أتيت التمرتين وقعني فأخرجت المرأة التمرة من فمها وأعطت التمرة وشقتها نصفين بين البنتين وانصرفت فعجبت عائشة رضي الله عنها فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم من عال أو من رزق أو من ابتلي في بعض الروايات عنه من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن حرم الله عليه النار وفي روايه أن الله أدخلها الجنة بسبب هذه الرحمة لكن أنعجب من حال المرأة؟ أن نعجب من حال عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق التي لا يوجد في بيتها سوى تمر وتصدقت لله عز وجل بها إنه الإطار إخوة الكرام ولولا أن الوقت قد مضى لذكرت لكم اثارا كثيرة عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم في كرمهم وإيثارهم وكيف كانوا يؤثرون الغير على أنفسهم حتى بالنفس بالنفس كانوا يؤثرون على أنفسهم الصحابة الذين قتلوا في حوة وحب سبع من الأنصار ورجلان من المهاجرين السبع من الأنصار فدوا النبي صلى الله عليه وسلم بانفسهم ينفسني. قال من يدفع عني القوم والحديث الصحيح ويكون معي في الجلة فقال طلحة رضي الله عنه أنا يا رسول الله قال لا ما استأنت يا طلحة فتقدم رجل من الأنصار قال أنا فتقدم فقاتل فقذل قلت الدفاع آخر رسول الله على نفسه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحب الكرام ثم قال من يدفع عن القوم ويكون معي في الجنة قال طلحة أنا يا رسول الله قال لست أنت يا طلحه فتقدم الثاني من فقاتل فقتل ثم الثالث حتى قتل السبعة وثوات تسعة قتلوا ولم يبقى سوى طلحة ابن عبد الله ابن عبيد الله رضي الله عنه وسعد النبي والناس وكان سعد راميا، فكان يعطيه السهم ويقول ارمي فداك أبي وأمي يا سعد واستمع المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعد سوى طلحة ابن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال من يدفع عني القوم ويكون معي في الجنة فقال طلحة أنا قال الآن يا طلحة الآن يعني ادخرتك لهذا الوقت فقاتل طلحة قتال التسعة حتى جرح في جميع بدنه وقطعت بعض اصابعه فتأوه رضي الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا طلحة لو كنت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء لكرامته على الله لرفعتك الملائكة إلى السماء وهم ينظرون وقال والله ما أنصتنا إخواننا لأن السبعة الذين قتلوا وقدوا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنفسهم السبعة من الأنصار رضي الله عنهم اجمعين يقول طلحه عقرت يوم أحد يعني طعنته في جميع جسدي حتى عقرت في ذكري وطلحت تسيل الدماء منه والنبي صلى الله عليه وسلم أصيب ببعض الجراحات في هذه الغزوة فقد شجت رأسه وشفته وسقطت سمايا صلى الله عليه وسلم رباعيته صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقات المرفض في وجنتيه وكان يلبس دروعا فقيلة فما استطاع أن يمشي فأراد أن يرقى إلى سخرة فما استطاع أن فإذا الجريح فإذا بطلحة الجريح رضي الله عنه أرضاه الذي ينزف من جميع جسده يحني ظهره لرسول الله ويقول له اصعد على ظهر يا رسول الله فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر طلحة واستقر على الصخرة قال يا او وجبت لك الجنة يا طلحه خلاص وجبت لك الجنه يا طلحه اولئك القوم فاتوني بمثلهم اذا جمعتنا يا شرير المجامع هؤلاء تابئنا وأزدادنا وسلفنا وبهم نقتدي وعلى آثارهم نسير ونتخلق بأخلاقهم التي تخلق بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالايثار الايثار إخوة الكرام في أيام ضاقت فيها الأمور على الناس وارتفعت الأسعار وانتشرت البضائع. يحتاج إلى تكافل فيما بيننا فليؤثر أحدنا آقاه على نفسه فيرفعه الله عز وجل ويكرمه في الدنيا وكذلك في الآخرة وقد قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدق وقال صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا وفيه ملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقاً خلفا ويقول الآخر اللهم أعطيه ممسكا تلف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته